عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه الطائره في عنقه فنخرج له يوم القيامة كتابي القاه من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 izrakra, <Sessizlik> ve قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح